عندي كمان جوهر وبندر إيه سحر وكم كتاب و س و ر إنهم د ك ت و ن س ا عندي كمان جوهر وبندر إيه س ي ر وكم كتاب و و ر إنهم د ك ت و ن س ا ตาเก็บข้ามาอยู่เลยบนดินอาลัยในหมาดตลอดไปเป็นแค่เงินอาตัดเลิกชีพคนีหรันติสต๊าบสตีอาตัดเลิกชีพค ا ل ى ي ا يا خ ب ر يا محترم وحنا ا غ ي ر ي ن كل من ت ح ر ك خطوة تورعات حرة ل خ ا ف نقب و ن ج ل ة د ي ن يا أحلاك د ي ن ووحيات و ا ت ا ح ة نحالي. يسمع ص ك ت ن ا الكبار واحنا بيقول كلامنا احنا ولاد النهار احنا ولاد النهار وعلم وعلم د ه علم وعلم د ه ع ل م ء احنا بيقول كلامنا احنا ولاد و ا ل ن ه عينك من جو ي ا زفن كما تقول أي ب ن ل ر ة ألعب في المكان طوال تمار ط س د ل ه شيخ طيب حرام تستيقظ كبير طالع شيخ طيب حرام ت س ي ق ظ ب ي سؤال محتاج جواب لهجة ا ل م ا ل ألاعاب و ا ل محتاج جواب. لكلنا أكبر يا مختارني وإحنا الصغيرين أكبر يا م ح ت ا ر ن ي وإحنا الصغيرين كل ما يتحرك تورع ي ه ا كل ما يتحرك تورع ي ه ا ليخافنا أخونا ي ر ا ح ل ا م خ ا ب و د ق يا ح ل ا م قديم يا حلم نحن ن ح د ي يا ح م ن ح ا ن ن ا ط ح ق ي ح ا ك ر ت ا ح ل ي ك نحن ق د ي م و ح ل ا ي มีสิ่งใดเดิมเดิมมีสิ่งใดเดิมเดิมมีสิ่งใดเดิมเดิมมีสิ่งใดเดิมเดิมเจ้นเอะ Ha, ha, ha, ha.